باب أفعل قد أشكال الأمر وأمر مشكل أي صار في شكل سواه يدخل وقد أمر الشيء صار مرا وأقفل الباب الفتاوى مرا وأغلق الباب وباب مغلق وأعتق الغلام فهو معتق وعتق الغلام صار حرا والعتق معروف وقيت الضرا وأبغض الإنسان شيئا يبغض فذا وذاك مبغض ومبغض وبغض الشيء غدا بغيضا كذا تقول فافهم القريضا والجند قد أقفلتهم فقفلوا رددتهم عن وجههم فوصلوا ورفقة الناس تسمى القافلة راجعة من سفر لا راحلة وقد أسف المرء للأمر الدني قاربه أو صار فيه لا يني وطائر في الطيران قد أسف دنا دنوا فهو دان للأكف والخوص أسففت إذا ضفرته أي ورق النخل إذا فسرته وَأَنشَرَ الله تعالى البشرا أحياه مؤفميتهم قد نشرا ورجل أمنى ويمني أنزلا وهو المني ويجيء فعلا وقد ضربت بالحسام الرجلا فما أحاك فيه أي ما عملا وقد أمضني كلام لاحي هو الجرح أي آلمني يا صاحي وكان من مضى يقول مضني كذا بغير ألف كعضني وأنعم الرحمن عينا بك أي أقرها إنك محبوب إلي ورجل أيدا يدا عندي فما كفرت إذ أسلفها وأنعمى فلا أعل الله ذاكا رجلا أدعو له ألا يحس عللا والستر أرخاه إذا أرسله والستر مرخا وكذا أسبله والماء أغلاه بنار فغلا هو الماء مغلا مفعل من أفعل والدار قد أكريتها من مكتري والشيء مكرا وأنا وهو كري وأنت قد غفيت تعني نمتا نوما قليلا لم تكن أنعمتا